وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله إن بر الوالدين فرض من فروض الدين قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا قال أبو جعفر رحمه الله قَضَى أي أمر وألزم وأوجب وقال ابن باز رحمه الله بر الوالدين من اهم الواجبات والفرائض عباد الله كوفني يا وما وذاتي وولي نفراضي كب وميونغوني من فراضي زادني يتو الله سبحانه وتعالى الي وجب يشيلو آل فراديسه الهه في القران ketika ayat jung mzima asama Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana na ame kuwajibishia na ame kulazimisha kumwabudu yeye yake na uwafanyie wema wazazi wawili asema ibn badr rahimahullah taala akizungumzia jambo la bir kuwatenda wema wazazi wawili asema ni katika aham alwajibat نياله يا مambo ya wajibu yaliyo muhimu zaidi na ni mambo muhimu zaidi katika mambo ya faradhi ayuha ayuha anas ijraku alwalidayn إلى الجنة ni'matun adima wa babun وويلي aljanna والله kuadirika akawadiriki wazazi wake wawili naho ni mlango uko wazi wa kuingia peponi haujafungiwa huno mlango maadamu wazazi wako wawili bado wako hai Allah subhanahu wa ta'ala atutajia hii niema bindi wanapofikiwa na uzee wote wawili au mmoja wao yani uishi na wao Allah akawarepushia umri mpaka akawa wazee bado wewe uko nao unaishi na wao hii ni neema maasara alahabba ni fursa hii ni ikunjuliwa ili mtu atende من خدمتيهما انت اسئذيكي اسكثريكي كونوا مدة ومكوها مرفه وكوها ومكو خدميكيا(). بينين ومكوها wagonjo kipindi kirefu ifikie wakati mtu ahisi kuchoka pengine amkatia maneno yule mzee wake. عليه في حال اله الاذيفه يا وزين حاله هيني فرصه عظيمه na tunataka tunataka niwa tu yastihiki kwa hii ni neema wala usudhike wala uske thiriki kwani hapaa babu aljanna pala fatahu lak huni mlango wa pepo umyarefusho kwa wazi haujafungwa allah ni wa cha wazi kwa muda أمو بي يا نبي الله أبو ذرى مريزم تومي صلى الله عليه وسلم أمو بي يا نبي الله أي من تومي والله أي الأعمال أقرب إلى الجنة نعمل قاني إلي يكريب زيد توقيفانية يتفقون تومي صلى الله عليه وسلم أمو بي على مواقيتها كصالك وكتواكه inapoingia wakati wa sala mtu awe ni mwenye kusali maisha yake awe anayeishi hivyo yeye mbio zake zote lakini akili ya yake iko wakati wa sala utaingia sanga hilo jambo la kwanza abu dhar أسيما نكموليزنا غاني لنجيني تأمل عباد الله أميتنغوليزا برر الوالدين كُلِكو جمبو غاني أمانبيا إلى تاتو الجهاد في سبيل الله فضل الجهاد في سبيل الله معروف لدينا لكن ينغليمتوم يتنغوليزا برر الوالدين كُلِكو نين الجهاد في سبيل الله فإذا كُوَفَنِّيَ وَيْمَ وَزَازِ وَوِيلِهُ نِمْلَنْغُ وَكُوَازِ وَكُوَيْنَا قِقُونِ تحذر وسيجو كفungo mbele yako kaanza kujuta laita ningefanya laita ningefanya na hiyo hali wako hai fanya bidii na ikiwa umekufia pia wazazi baada ya kufa La kuwatera wema wazazi, wawili ni nilikuwa na miizani Kubwa sana mbele ya wa we, we, we, wema wale utangulia Acha kuwa Kuwafanya uovu wazazi Kuna kuzuilia ya wewe kuingia peponi Acha hili Bali kubwa zaidi ya Na ukiuliza vipi kuwafanya wema Au kuwafanya vibaya wazazi na kuwakata wazazi Ni sababu ya kuingia motoni Na ni sababu ya kuzuiliwa na pepo. Angalia mtumi sallallahu alayhi sallam La yadkhulul jannata qati' faingii peponi mwenye kukata kizazi kizazi maashara almu'minin tunacho sababu kubwa ya kuunga kile kizazi ni baba na mama kizazi ni jamaa za baba na jamaa za mama Allah akawajibisha wafanyowe wema waungwe wale jamaa za baba na mama na utawakata mwingipeponi wale Ye atakai kuikata ili asl baba na mama mwenyewe akawafanyia uovu bila shaka hadi abudu na abad min dukhul aljanna huyo yuko bali zaidi في kuingia peponi bali acha hilo radhi za allah pia uzipati na radhi za allah ni kubwa الله kuingia peponi allah subhanahu wa taala atueleza hili kwenye qurani wazi atumbia waridhwanu min allah akbar alipotaja kuingia peponi kwa watu wema kuoandaliwa pepo waume na ألا فسما ورضوان من الله أكبر نعم بأن دليل وراضي زال الله نهيزني كبوة زيدي كل نعمة كونجية في فوني هيلي كبوة زيدي يزيدي يكون جيا في فوني وكيوا كسريش وزازي وويل كلبات معاشر المؤمنين تومي صلى الله عليه وسلم أسيما رضى الرب في رضى الوالدين وسخط الرب في سخطهما Wasaka al-Rab Fi sakatihima Maashara al-mu'mini Katika aliokudja Ya kuwelezea Kuwa wazazi wawili mlango wa pepo Wasema Wema hawa Waliotangulia Au angalia Alipofiliwa huyubana Anai hito Iyasi ibn Muawiya Iyasi ibn Muawiya Alipofiliwa na mamake Baka alilia sana akaulizwa kwa nini Hajulikano ni mtu wema ni mtu akona darajat عنده صبر akona mambo chungu mzima wakamshangaa kwa nini unalia asema ya thanali babani maftuhani ila aljanna nilikuwa na milango miwili iko wazi imefunguliwa ya mimi ambayo kwamba kuna sura tamin kwenye qur'ani inaitwa kujinalaki kujinalaki wakati hikima anazomwambia mtoto wake anamwambia ya bunay ewe mwanangu inalwaliday babun من abwabil janna wazazi wawili ni mlango katika milango ya peponi wa in wa fikashrika tujibta utazuiliwa kuingia peponi mtume sallallahu alayhi wasallam atumbia hili asema alwalidu awsatu abwabil janna mzazi ni mlango mpana na uliokatikati sifa ya ukatikati ni sifa ya kitu bora zaidi kama ilivyosifiwa وكذلك جعلناكم امه وسطا أم umma ko hivyo mweo mlango wa katikati yani ulio bora ذلك الباب او يحفظه ukitaka upoteze na ukitaka uhifadhi yani ukienda kuwatenda uovu unaokosa huni mlango wa kuingia peponi uhifadhi sawa sawa mlango huno akhrajahu وصححه الألباني مع شر المؤمنين وإفوتكاو ودريك وزازيواك وبيل نملاقه نمكنجوف فنفان وقوة كونجيا في قون نا وسوى سباب يكييك ونجيا في قون هو ينديه الينين وكي حقيقة هو ينديه اليكوسة توفيق كي حقيقة هو ينديه اليبوتية كي حقيقة مع شر المؤمنين لذلك امتومي صلى الله عليه وسلم القفاند من باري katika hadithi moja asemwa mtume alipanda mimbara akasema ameen akapanda daraja ya pili akasema ameen akapanda ya tatu akasema ameen alipoulizwa asemwa katika zile tatu mmoja wapo jibril aneniambia raghma anfi mriin adraka adraka walidahu Yula mbe kwamba tawakucha wazazi waki wa wili kun you wa hai, ammu jawaw, kiisha wale wazazi siye sababwe eking yabeponi, jibrila mwapiza wa kumbali na rehme Allah msulamaun, duayana i ma sara sunin, duayamalaika, malaika gani, malaika, a mwapiza mjul sam kulika نناني اناوي ائتكيا امين دعاء كما يلي معاشر النبي صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله وخير الأنبياء والمرسلين ائتكيا هن دين هن يعني يا الله كبالهني دعاء موكي بالي هوينا رحمه يارب والله قول لي بربكم انتم كما هوي اتكاي سيبي ودعاء جبريل نمتومي صلى الله عليه وسلم وترجيه غاني خير ктоكوا المؤمنين kuwatenda wema wazazi wawili ni jambo la khatari sana mtu alifatia hisabu kamili ili jambo asichukulie Allah alikufungamanisha afdhini na haki yake akafungamanisha kumshukuru yeye na kuwashukuru wazazi wawili Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana مباشرة أفواطanish حقي ناني يا وزازي وويل وبالوالدين إحسان ووزازي وويل وفني وويل الله أفوامرشا اشكري وا أسما لي ولي والديك إلي يلسي نشكري من مباشرة كفواتشا وشكري ووزازي وويل ولي والديك بعد يهوفواتشا وشكري ووزازي وويل كشا كاتوقبشا تككوسا كفني هذا إلي يلسي Mujue mutarudi kwangu angu Mutarudi na hili Ataka upungufu kungufu Nitamuhisabu na nitamlipa kwa hilo. Atutisha na jambo hili Kuwa kurudi ni kwake, Tufanya utakafu Kuwa na kibri utakafu kuwa nacho Jiskia utakafu Ila Allah ilmasir Mwisho utarudi kwa nani Kwa Allah subhanahu wa ta'ala Faya man mandaya hakan Horanahu Allah bihafke Olewake Ataka ipoteza haqiqiyani ambayo kwamba Allah ameunganisha na haki yake Ma'ashara almuslimin ibadat Allah Inna birral walidayn sababun li'uluw aldarajati 'inda Allah ni sababu kubwa ya mtu kuwapata daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Zingatieni na hissa cha الامتاج اكوانبيا ما صحابا ام انبيا عمر ام انبيا صحابا ويجيني او انبيا يأتي عليكم اتوييني وقتمي من شكوفا اتكوجه يبانا يأتي عليكم اويس ابن عامر من امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن اتوييه يبانا كتك مقروكو يكتو كياما ويكتو كياما حج أما يقوم بأنك تكون قبيرا لمراد وأن يقوز القرن أسيما تومي صلى الله عليه وسلم أسيما كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم أليس هو لما يكن متكف من جوة أليس هو نوم جوة برص بلانجا أولي هو في المتوفان أولي مولي واك أمي فوق اسفقوا Rao ndi logu no haji jafua Hio ndi alamayake Alafu mtumia msifu yu mtu jambo gani Li upatia dara jahini Mpaka mtumia mtaja kabla kufakuake Na kabla kuja huju uwezi Kisha njali mbeli fadla za huju wana Sababu ni Kwanza ya beingisha sababu Asima lahu walidatun lahu barrun Ana mama Amtenda wema mamaki Alikuwa ni hali ya mwishu Kad kamifano ya kumtenda wema nani Mzati waki هيلو اليوم اليوم فاضلي ان شاء الله اسمع صلى الله عليه وسلم فضلك ياك لو اقسم على الله لا لو اتم ليك يا الله ام فني الله اتلпитيشا لن جامبو لاكي كلي كيحو تشاك نا اكباليه بيني درجه معاشر المؤمنين سي درجه ندوق سيكوا سيكوومبا املي كيحو يا الله اقسم بك فني جامبو كذا نا الله اتفنيه سيقسم بك عليك فإن يجبك هذا الله أطفالي كونيشة درجة ليفكي يا الله قاني معاشر المؤمن مذكيشة أسي ما كان له والدة هو لها بر أليك ونماما أم تنويما بعد وهي توشي درجة ياتي متوم يا ممبي عمر من عمر ثاني خلفاء الراشدين الفاروق أم يقوم بأ الله اللي فمنو بين حقنا باطل فكسلموا كاته Umar vnil khattabu, ma adrake ma Umar. Khalifa wapili, mtu mi aona kwenye usingizi watu wa mivanguo. Kilam tunguo ni ndefu, kulingana na hali yake. Alponesho Umar, asema Umar, ayigogo, tanguo yake ili ndefu. Ndoto kwenye usingizi, aulizwa ni nini nguo, itafsiri, asema huwa iman. Ni iman, yani Umar imaniyake ili mkuwa, kubwa kiasi gani. هو عمره مجوم ومو أن هاي ما ننسكليذا فاني استطعت فاني استطعت ان يغفر لك فافعل يستغفر لك فافعل اوكيweza kumuomba kumombe maghfira ukimuona ukimpata mwambie niombe msamaha kwa Allah صلى الله عليه وسلم وبي عمر سافعل كونيش درجه لوفكيه ويس القرن كنين بجانبك كنتندى وema معاشر المسلمين هذا جامل معاشر المسلمين عباد الله بر الوالدين جامل قوه سنه هو سبب لتفريج الكروب لسباب يا مته كوندلوه ماذيتو اليوشكيا لسباب كبوا يا مته كوندلوه ماذيتو اليومشوكيا اليوم وما قصه ثلاثه الرهط ثلاثه رهط منكم ببعيد ولا هي عن حاضرتكم بغائبه qisa showali watu watatu walioingia kwenye pango wakati usiku likoeingilia jiwe likafunga mlango wa pango yao na pesa wako wengi chajulikana wakatawasal kwa allah na amali ya allah ni amal ikiwa wajua nimeifanya kwa ikhlas kwa ajili yako tukungulie huyu mlango kila mtu akataja amal ambaye anatarajia watowasal kwa يا الله عمل amal flani kiwa wajua niliifanya kwa ikhlas nifanyie jambo langu kadha walitowasal kwa njia hiyo mmoja alitowasal bidirri walidai kwa kuwatenda wema wazazi wawili faftaha allah عليهما allah kawafungulia mlango wa lile pango wakawa ni mwenye kusalimika na kifo kakunamfanya juu mko wapi hata ingekuwa kama ndani ya pango network itaendea wapi na atarusi jangwani jiwe limefunga huwezi kulisukuma si jiwe la kawaida sidogo ni kujisalimisha na kungojea mauti allah akaoondolea lile jiwe kwa sababu ya kule kutawasa na zile amali njema ulizozifanya mojawapo ilikuwa ni mmoja aliyowafanyia wazazi wake wema na hichi kwenye sahifa muslim na kitabu kadha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 alwalidan yukadjamani 'ala alawlad wazazi wawili, wanatangulizwa kuliko watoto wako unapasa uwatangulize uwapatie kifaa mbele wazazi wako wawili kuliko watoto wako kinyume ya hali ya wengi miongoni mwetu mtoto kwake ni khatun ahmar ni mstari mwekundo, usijaribu kumgusa hata ukamgusa kwa maslaha yake ule mtoto kufundisha weila kia وكي مغوصة متطوال لكن وكي موانجلية نبا باكي اتا منجينكم مغوصة يا من يمونيوه وانزاي معاشر المسلمين وزازي وويلي ونستهيلي وتنغوليز وكوليكو وتوتو كي لذا الله سبحانه وتعالى علي وتاجي وزازي وويلي كبلى وتوتو الله سبحانه وتعالى سيما حتى إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي ذريتي وختاج بعد كفانيني كوتاجه والدزاتي واوين نسيت وليكتاجه في Wale watu watatu Wale okungukiwa namlango Walile pango Wakawa ashrafu alel mauti Wame ishaona ukingu wa mauti tayari Wakatawasal ku Allah nazili amalizao bora Moja wao alitawasal na amali hini Ya wema wa zaziwaki wawili. wili Angalia aina ya wema wati uliku Asema hajihini ni na nukuma hallu shahidi alikuwa na wanyama akiwapeleka manishoni akirudina wao wale wanyama huakamua akachukua mazi maziwa aliokamua akawaigia nani wazazi wake wawili anasema halabtu fabadatu kwanza naanza na wazazi wangu wii nasema katika mwanzo ni na wazazi wawili na mke wangu na watoto wangu wadogo si watoto tu hivi hivi mtoto kila akiwa mchanga ndio uzidi kuvuta huruma kwenye roho yako Asema watoto wachanga wadogo ambao kwa nilikuwa wote wako chini ya kapala yangu. Lakini bad'atu biwalidayn naanza na wazati wangu. Haitoshi hapo. Aelezea mpaka mbele asema Asema siku hiyo nikachelewa wanyama wakampeleka mbali akachelewa kurudi ya akirudi tayari wazazi wa milala. Nikakama kama kawaida yangu, nikawaendea wazazi kama kawaida yangu. Asema nikifika nikawakuta tayari washalala. Fakum tujinda rašihima Nika smama kwenye vichu apia Sikiliza vizuri ma ashral muhmini Hava ndo tunuotakani wa tuwa igi e Iki wahtuwezi kuyafikia yali wafanya, Basi tujikurubishe na wao, Tufanya karibu yali wali wao. wau Asema Fakum tujinda u Nika smama kwenye vichu apia Angali ya biru an uqivahuma Na chukia kuamsha. Achukia kuamisha misha, kawani kawa ni wa wazazi kulu kuwa toa kwenye usingizi. Pamoja nakua, ataka kuwa panini. Mazih wa hawajanu. Asema, nachukia kuwa misha. Akrahu an uqivahuma min naumi Nachukia kuwa misha kwenye usingizi wao. Wa akrahu an uskia sibiate kablahuma. Na nachukia kuwa nyisha watoto kable wazazi wangu. Ika bidi nismami kwenye kuchovyao. Watoto wakuapi maasha na msi sikiliza asema wasidiatu yatadagawun inda kadami watoto wanalia njaa wana wana kwa nyimbu yangu biwili wamemshika miguu baba yao wanalia nini njaa wanaona msiba amikata kwao birr lilwalidain na kwa wazazi wawili wana haki kabla watoto, waki. Asema, sallama, tajahili, ya watoto wake asema Mtume Muhammad alitaja hili akitaja kwa hili sifa Angeli zipi walifukia hawa falani na hali yangu na watoto wanalilia watakamazio wananishika miguu amismama wa asema hatta tala lawati ni bir ndani ya bir ju ya bir kwanza kwa kutanguliza wazazi zaidi ya watoto pili kwa kuwa aliweza kusubiri harara ya moyo wake kuona watoto wake hafurai moyo wachomeka lakini yazbir ala dhalik litakdimi walidai waqaddimish wazazi tatu kusimama usiku mpaka alfajiri umisimama umeshika chombo cha maziwa si jambo la mchezo Kwa sababu, ya ja, idaraja ya wazazi wawili, awafania wema. Tuku wapi, sisi leo. Amali yetu na wazazi yetu, wapi na wapi na amali ya hawa na wazazi wao. Wapi na wapi, maa shara al-Muslimin. min Allah. Hatumunei Allah haya, aletu amrisha wema wazazi wawili, na leo hali yetu ni hini na wazazi wetu. Ikiwa basi, wazazi wako, waona ni bini ni watu kama watu. Istahii, min rabbi. مُنِيحَا يَمُلَوَاكْوَ أَلِيكُ وَمْرِيشَا وَتِنْدِ وَيَمَا أَلِيكُ وَمْرِيشَ وَتْشُنْقِي عباد الله مسألة يبر يا وزادي ووينين ما دا كنجوف حايتوشي كبساء خطبة ولا خطبتين ولا درس ولا درستين بالنهي تكنيو كتابه كزيما نكون متابه بمتوم وكوسو مسألة يبر كما كتابه شاء البر والصلاة لابن الجوزي نوانجيو ونكتابه كما سنفل هيو البر والصلاة نملاكم كنجوفو سان معاشر المسلمين نكتيكك واتند ويمة وزازي وويل معاشر المسلمين ني كوافنيه إحسان كما نعمر شاء الله سبحانه وتعالى كلا أين يويمة وفنيه Ni katika kuwaunga na kuwafanya wema wazazi zazi wa Na Allah miliamrisha ilu Na kuwafanya wema kuwa umiamrishwa uwafanya wema Maana yake zhumnian umekatazwa kuwafanya uovu, Na kuwafanya uovu ni kubwa zaidi kuliko kuto wafanya wema Kuto wafanya wema ni haramu Na kuzidisha zaidi ya hapo baada ya kuwa huwafanya wema uka wafanya uofu, Ni haramu juu ya haramu Rane so velkosti zličales in proростie se starke či odželisse ml Bohaji www. 라 complicated. In razumnoj za srpna lov jamais so Her so venzi nas majip incidental, ирali lah 15 mil selbst. Zato to se delio mando in我們 k oui, zaosec a to veliko sed抱osti o útjale na razumne. therix je življa na razumno na razumno, na razumno al mojili na lakuombea maghfirana rahma katika kuwafanyia wema wazazi wawili mpaka baada ya kufa kwao siwatahao wafanyie waombea waombe, rahma Nani katika kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufa kwao wale marafiki zake zake wema na hapa ndio inaohusudiwa marafiki zake uwatendee wema hili ni jambo كتك مزوري نويمة وقفنية وزازي قنين وقفنية ويمة مرفي ذاكي ونوكمبوشة بباكو نواتيكووونا ونيونا هين النتيجة بباكي هين النتيجة ياكي وكمكمبوكا قون ويمة ناو وكمتاجة قويمة أو وكمموبيا مغفرة إذنه نجام بمهيم سان ابن عمر رضي الله عنه سيما سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر ورسول الله صلى الله عليه وسلم صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي ni katika wema mkubwa mtu kuunga marafiki za babake kuwafanyia wema wa rafiki za babake baada ya babake kufa hadithi hii mipokea al-Imam Muslim waadamu ibadat Allah huwa kuwafanyia wazazi حتى كاما نكوة ساوتي يقومزي ونزوزيطوة وكذيريش غضب أف الله سلامه حتى هيو فيه سوامي لأنك تكبائر الظنو جيزي بيهاب وكم تليمانين ويوكالي وكاتي نهاجنا ويوكالي وكم تكانا أوفنجنو كوموني لينمكونو والله المستعان معاشر المؤمنين فلنتق الله في الوالدين ولنستعن بالله على ذرهما tumogope allah kwa haki ya wazazi wawili na tumwoga allah msahada kwa kufanya wema wazazi wawili nahitimisha na maneno haya yasikizeni kwa vizuri maneno ya ibn al-jauzi rahimahullah amyetaja kwenye kitabu chake albirr was-sila asema baada ya kutaja kuwa anaye aliena ihsan juu yako zaidi baada ya allah ni wazazi wako wawili ndio mwenye ihsan kubwa zaidi ويجتهد في مكافأته ونأكيد نيولي أنا يتنبوها هاكي يلي يمتندي أويما ناكفني بديكم لفاويمة يلي يمتندي أويما وجهل الإنسان بحقوق المنعيم, المنعيم من أخص صفاته نمتك كنوشة ذلي حاقي زيولي زي ألي الفنياويمة نصفا مباغ زيدي نكتك صفا مباغ زيدي زمت طيب ألاف واسيما فإذا أضاف إلى جحكي ila juhdi alhaqq almuqabala bisu' aladab sasa baada ya kuikanusha ile haki na kutoitambua akazidisha baada ya hapo kufanyana kuwa na mkosefu wa adabu mbele yake dala ala khubth altabi hilaonesha ukhabithi wa tabia yake Walu'mil wadhi, na uttevu aliofikia mtu kama huyu Na uduni alionao mtu kama huyu Wasu ilmu kalab, na mshu muovu wovuhu mtu utakuwaje Hiyo ni alama konekha mshu muovu nani Wa mtu kama yule Ala kwa sema, ajue yule anayefanya wema wazazi wake wawili alitambue hili yule anayefanya wema hata anayefanya mabovu yule anayemfanyia wema wazazi wake wawili bi'alam ajue annahuma annu mahma balagha bi فقد أمركم الله بذلك في مهكم تنزيله قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعليه وعن سائر صحابة رسول الله وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإخسانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما رب dampنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما رب HBO صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما رب Его صغارا اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك